ومن استغفر الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ما زلنا في تفسير سوره الاعراف اللهم اجل لنا وايا رب العالمين واجعل اعمالنا كلها صالحه واجعل نياتنا خالصه واجعلنا نحمد فيها شيئا اعتذر لكم لانني متعب سامحوني وبلغنا إلى قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيأتوا يا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون بقول لا تعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون تعلمون أن الله يبتلي على عباد بعملهم ويبتليهم الله تبارك وتعالى من أجل أن يجرهم إلى التوبة إلى الأوباء إلى صحة السير على طريق الله تلا في إلى, إلى, إلى أن يستيقظ هؤلاء الذين من غفلاتهم حتى يرفعهم الله تلا فلا يرفع عنهم البلاء وأيضا حتى يجعل الله له لهم النجاة في الدنيا قبل قبل فهنا القسم والله لقد فعلنا ذلك قد ابتلينا فرعو ووقومهم من أجل أنهم قد طغوا وباو وقد تعالت أصواتهم الله أكبر رضي الله عنك هاشمي بشاء الله والخفر بالله الله, الله يجعل ذلك في نزال حسنة يا رب كم يسعدني من يحرص على الطلب ويجد نفسه فيه كما يقول الشفعي دعوت الله أن يكون كل عضاي أذن لتسمع مسألة اليه فهوما كأنه قسم بأن الله ابتلى فرعون وأتباعه فابتلاهم الله جل فعلا ببلاية ورزاية كثيرة من أجل الرجوع من أجل أن يرجعوا إلى الحضرة الحق من أجل أن يعودوا إلى ربهم جل من أجل أن يستيقظوا من غفلتهم ابتلى فرعون بالقحط والجد وهو في قوله بالسنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول ولا تهلك أمتي بسنة بعام والسنة كما قال العلماء هو ليس السنة أن لا تمطار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن تمطار أن تمطاروا والأرض لا تنبت فابتلاهم الله جل فيلا أيضا بإذهاب الثمر من كثرة الآفات يعني قال وقد خذنا الأفراط بالسنين نعم قال لقد أخذنا آل فرعون بالسنين القحط والجدب وردنا الله كاشريف حسن الله عليكم عليكم صام وكاته عليكم صام وكاته وردنا الله كاشريف سعيد أي نعم نعم كنت في الإمارات المفترة الصحية قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط وكما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسنين بالقحط وكل ذلك من أجل الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد طغيان أهل مكة قال اللهم عني عليهم بسنين كسنين يوسف اللهم عني عليهم بالسنين كسنين يوسف والبلايا والرزائل تنزل على العباد لها ملهم الحكم عظيمة قال ونقص من الثمرات والمعنى اذهب الثمرة بكثرة الآفات وهذا أيضا تكون أشق, أشق على النفس عندما يرى الثمر نعم وتتزهز أمامه ثم تأتيها الآفة فتعصف بها وتستك فهذا أوقع في القلوب وفي النفوس قال بإذهاب الثمر بكثرة الآفات وهذه زيادة في القحط الذي هم فيه حتى يعني قال لعلهم يذكرون لعلهم ينتبهون لعلهم يعلمون بأن ذلك بشؤم كفرهم وجحودهم وشؤم ما أت أن تتعالى أصطوم على أنبيائهم وتجذبهم والجحود بآيات الله جل وعلا عليكم السلام وركات عليكم السلام وركات الحمد لله الله, الله رضيكم رب كيف اخبارك جد نسأل الله يرضى عنكم أنا زلاي خلاص متعب جدا لا اعمل به شيئا هذا خطأ مني لكن بالحاضر والأوقات ما ذري ماذا الحمد لله ففعل الله بذلك من أجل تليين القلوب من أجل تهذيب النفوس من أجل سرعة الفيئة والأوبة إلى ربنا تفعلها مع التوبة الصحيحة حتى يتقبلهم الله تعالى في الصالحين عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته لعلهم يتذكرون لعل القلوب تكون خشيه يعني لها الخشية من ربهم جل وعلا والحق انهم ركنوا عندما ابتلاهم بهذه الابتلاءات المتتالية ركنوا وركنوا إلى الله جل وذهبوا إلى الى موسى عليه السلام وقالوا يا أيها الساحر ادع ربك بما عهد عندك ثم على قصه المحن والشدائد والشدائد منهم من ركا ومنهم من ازداد تمردا وكفرا وجحودا وهذا الذي ما اراد الله به خيرا قال الله تعالى فاذا جاءتهم الحسنة عندما ذهبوا الى موسى واستكانوا وقال لنرسلنا وقال معك بني اسرائيل تدعو الله يعني ان يرفع عنا ولنرسلنا معك بني اسرائيل سنتبعك ونؤمن بك ونرسل معك بني اسرائيل قالوا ذلك خداعا والله أعلم بما في نفوسهم تفسير الكثير في نفوسهم آي نعم هذا مهم جدا دعواتكم لنا سامراء فإذا ترى في هذا الباب أمر جلل في فإنهم إنهم قالوا ذلك خداعا وقالوا ذلك والله أعلم بما في نفوسهم أنهم يتنكبون السراط فإذا جاءتهم الحسنة تقال لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى مع معه ألا إنما طيرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا رفع الله عنهم البلاء والشدائد وجاءهم الخصب والرخاء وهذا من أجل وهذا من أجل رحمة الله جل فعلا وأن الله لا يدين بلاءه على العباد جزاكم الله علينا خيرا الله عليكم حاضر إن شاء الله لا لا يبقى أكيد بالتلفوء مغلق ما طيب بعد الحلقة إن شاء الله أتصل بكم جزاكم الله كل خير قال لم يرو أن ذلك فضل عليهم فإن الله جعله بدل السيئات الحسنات بأن الله جعله بدل السنة والقهد إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الخصب وإلى الزرع وإلى الرزق ورفع عنهم الشدائد التي نزلت عليهم وهم كانوا وعدوا موسى عليه السلام بالإيمان وبالاتباع والانقياد وأيضا قال لنرسلن معك بني اسرائيل بدون القود طيب ماشي إن شاء الله هذا سيكون إن شاء الله عليكم السلام وبركاته يعرف الله لنا على التقصير الذي نحن فيه. لا. رب رب إرداك الشريف أحسن الله عليك ورفع مقامك. فإذا جاءت الحسنة قالوا لنا هذه وانسهم سيئة قال بموسى الطيار بموسى معه قال انسهم حسنة وانسهم سيئة الطيار بموسى فإذا جاءتهم من حسنة الخاص والمطر والخير قالوا لنا هذه يعني نحن نستحق بذلك نحن المستحقون لذلك كما قال إنما وطيت العلم من أندي نحن أهل للحسنات وأحق بالحسنات نحن الأفضل لذلك نستحق ذلك وإذا جاءت بالسيئة ينظرون أقولون هذا بشؤم وجود فلان يطياروا بموسى ومن معه يتشائمون بموسى ومن معه من المؤمنين قالوا ما أصابنا إلا بشؤم هذا الذي بدل ديننا وأتانا بدين غير دين آبائنا، فالله على هو الذي تولى الرد على عليهم لعرض موسى عليه السلام. تعلم أن الله جل وعلا يعني يرد لعرض أوليائه وصيائه وأمبيائه. طب شوف شوف الآن الجميع هل جميع يوافقونك يا شريف في هذا؟ المسألة من عندك أعتقد. المسألة من عندك. لا شوفون جواب الله جلفولا الا انما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم ايما اصابهم من شر وبلاء ومن قحط ومن شده ومن تقصير و بتقدير الله جلفولا لأنهم كفروا بالله جلفولا ولانهم جحدوا بنعائم الله جلفولا ولانهم لم يشكروا ربهم على النعم. لا بشؤم موسى عليه السلام بل بشؤم معصيتهم قالك كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون أفقهنا حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهم يجهلون تدبير الله جل في عليه وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك تغيان, تغيان وغترص وكبر تعالى إلى السماء وهذا الكبر على ربهم جل في علاه الذي إذا أراد أن يخصف من الأرض بكلمة واحدة أن أن أن أن أن يملكهم الله بصيحة ملك قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يكون فقوم فرعون كانوا من, من من الشدة ومن ال الو ومن أيضا الكفران والعصيان والكبر والتكبر بمكان. الله خير الله الله يا يا رب الله الدعاء يا رب اللهم فقال فقالوا ما ماتنا من آية التي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن يعني كل آية وكل معجزه كان يأتي بها موسى عليه السلام دامغة واضحة هائحة شريفة قاهرة ظاهرة لا بد للجميع أن يؤمنوا بها ولكنهم كانوا يجحدون عليكم السلام وبركاته ولكنهم كانوا, كانوا يجحدون ويقابلون كل آيات الله جل بالسخية والاستهزاء والجحود والكفران والعصيان ومع ذلك يمدهم ويمهلهم ربهم جل فعلا لكن عندما أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت لذلك أدرك الغرق هو معه صرخ قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال على مبينا العاقبة لما لما فعل ذلك فأرسلنا عليهم الطوفان فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أي فأرسلنا عليهم هذه العاقبة الدمية على جرائنهم السيل الدافق الذي خرب مزارعهم كان فيه ما فيه سيل حتى فهدم كل مكان من بساتين وجنات يملكونها وقضى على كل الثمار الجنة منهم حصرة في قلوبهم والجراد جاء الجراد أفواج مفوجة من الجراد حصد ما بقي من الزرع يعني قضى على ما بقي من السيل جاءت على قليته ثم بعد ذلك جاء الجراد فحصد الجميع والقمل السوس الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب يعني المسألة هلك في أرزقهم ليست بعدها هلك والضفادع حتى من أد بيوتهم الضفادع وكلما أرادوا طعاما وجدوا الضفادع في هذا الطعام كانت تدخل عليهم كالزباد وفودا صلتهم الله سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو الكورونا الآن يعني يعني انظر كيف انامت البشرية جمعاء يا عبدالله أناس الجنود مش شغلها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 الضفادع كانت هجوما عليهم بالوفود وبعد ذلك يعني كلما جلسوا للطعام يجدون الضفادع والدم أي صارت مياههم يعني مختلطة بالدم كلما يستقون من بئر أو نهر إلا وجدوه دما عبيطا عليكم السلام عليكم أحسن الله عليكم والله جعل قال عن هذه الآيات العظيمة فأرسلنا عليهم الطفال والجراد الطفال والجراد والقمة يعني أتوا على كل المحصول فأفسدوا والضفادع والدم آيات مفصلات أي الدلائل العظيمة وعلامات واضحة تشيد إلى سخط الله وغضب الله فلما آسفونا انتقمنا منهم وفيها شدة البلاء عليهم لشدة الجحود والكفران والعصيان فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين أي تكبروا على الإيمان وكانوا قوما فيهم الطغيان وفيهم الكبر والكبر مهلك كما قلت لكم أعظم الكبر الكبر على الله والكبر على رسل الله فهذه معناها من بلغ قلبه هذا الكبر فإن الله أراد خزلانه وأراد وأراد هلاكه وأراد أن أن أن يهرسه هرسا هو, هو ومن معه على شكله فتكبروا عن الإيمان بغلو وضلال وإجرام وفسق وفجور وجحود فقال الله تعالى ولما وقع عليهم الرجز هنا قصمة الظهر ولما وقع عليهم الرجز وقالوا يا موسى لنا ربك بما عندك لانكشفت لأنك شفت عند الرجز لك ولا نرسل لنا معك بني إسرائيل هل يشوف هنا لما, لما تعالى العذاب عليهم من العذاب المهم قال هنا لما نزل عليهم هذا العذاب المهم استغسوا وذهبوا يمينا وعلموا أن المثال عند موسى عليه السلام فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك أن لك المكانة أو شوف يعلمونه الآن لك المكان عند ربك من وين ذلك فرعون يعلم يقينا أن هذه الآيات من قبل الله عندما قال الله جل وعلا رخوا لقادة تاني موسى تساعات بينات فسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحور فانظر إلى رد موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزلها ولا هذه الآيات التي جاءتكم فصارة لقد علمت ما أنزلها هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظن أظنك يا فرعون مسحورا الآن الجميع يقولون أن النت جيد لا يتبهي شيء فالنت ممكن يكون من عندكم يا جماعة الخير فأقسموا لموسى نعم أنه سيرسل معهم بني, بني إسرائيل وسيكون الإيمان به نعم موسى ربه أن يكشف عنهم هذا الطفر وأن يكشف عنهم الرجز فدعا موسى ربه أن يكشف البلاد فالله تعالى يعلم حالهم لأنه يعلم مكان وما, أكون وما ألم يكون وما لم يكن كيف سيكون أحسن الله لكم ما عندك شريف انظر اغلق وفتح مرة ثانية قال الله تعالى شو مبينا لنا ما هم في في جحودهم قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم الريجس إلى أجلهم بلغوه إذا هم ينكسون يعني لما رفع الله عنهم هذا ها ها ها ها العذاب الأليم بدعاء موسى الأمين صلى الله عليه وسلم إلى زمن الله تعالى ضربه وأجله لهم وهو وقت إغلاقهم والانتقاب منهم إذا هم ينقضون عدوها عهودهم ويرجعون مرة ثانية إلى الكبرى إلى الكبر وإلى الغطرسة وإلى الكفر وإلى الجحود وإلى الكفر قال الله تعالى فانتقمنا منهم يعني هم بعدما دعا موسى رفع الله عنهم البلاء ازدادوا تغيانهم وكفروا عن الكفرهم قال الله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين أي فأغرقناهم باغراقهم في البحر عقوبه لهم على ما هم فيه من الكفر والجحود والكبر هذا لا يكون مع الله جل فعله كذبوا بآيات اللي تأتتهم تترى وكل الآيات آيات باهرة قاهرة ظاهرة لا تحتاج إلا النظر أنها من الله جل فعله يعلم ذلك الأخر كما فعل الصحر الصحر خروا سجدا علم أنها من الله حقا ولذلك وقفوا أمامه بالصلب والقتل قالوا اغضي ما أنت قال إنما تغضي هذه الحياة الدنيا إذا قال لنا بربنا ليغفر لنا خطيانا وما أكرهتانا عليهم من السحر والله خير وأبقى قال تعالى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 ملكناهم أورفناهم أرض الشام وملكناهم جميع جهاتها والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن يرسلهم إليها وهي التي بارك الله فيها بالخصب وسعة الرزق فتكون مساكنة لهم لأنها مساكنة للأنبياء أصالتا وتم وعد الله جلال وأن الله قد مكن لبني إسرائيل من فرعون أولا ثم مكنهم من الأرض كما قال لهم موسى قبل ذلك أن الأرض لا يريثها من يشاء من عبادي فانظر كيف تعملون ودمر الله فرعون وما كان معه وما كان يصنعه من قصور لأنها كالقشور وما كانوا يعيشونه من البستين والمزارع كل ذلك دمرهم الله جلاله فخرب عليهم وتمت كلمة ربك الحسن بالتمكين لأهل التوحيد نعم وأيضا أن الله فلا إذا وعد وفى وأوفى فوفى لهم الله جل وعلا ولذلك قال الله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكنهم في الأرض <تصفيق> لذلك قال الله كلاما مشرقا وأولثنا القوم الذين كانوا يستضعفون فلذلك لا لا يتم الاستضعف لا يطول ولا يستديم بل الاستضعف يكونوا مادة مادة تمكين بعد ذلك إذا على الطغيان والجحود والكفران من أهل الكفرى وهل <تصفيق> نعم وهذه عرّضنا قومنا لنا كالمستضعفين مشارق الأرض ومغاربها التي باركتنا فيها. الآن المقدسة في الشام وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون قال وجوزنا ببني هنا هنا انتهى أمر هؤلاء الكفر الفجر فرعون الذي طغى وبغى ألعى أهل الأرض ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ويقول إني أخشى أن أخف أن يبدل لديناكم على موسى النبي الأمين أن أخف أن يبدل لديناكم أو أن يزر في الأرض الفساد هذا على من؟ على موسى عليه السلام خاب وخسر فلذلك انتقم الله منه شر انتقام استدراجه استدراجا عجيبا قال الله تعالى سنستدرجهم الحيث لا يعلمون بعدما رأى كل هذه الآت وكفر بالرب الجبار سبحانه وتعالى استدرجه الله بأنه زين له التمكين على موسى ومن معه وقال بكل كبر وكل غطفصة إن هؤلاء لشرزمتهم قليلون وإنهم لنا لغائذون وإن لجميع حاذرون لهم من جنات المعين وعيون فالله جعل أخرجهم مما كانوا يتملكون وأورف بني إسرائيل الملك في الأراضي المقدسة ولذلك لابد أن يعلم الناس جميعا إن الله إن أمهل الكافر وإن مكنا أمام الناس الكافرة بهرجا وملكا زائفا لا يدوم ولا يطول حتى في الدنيا الزائفة التي لا تسوي عند الله شيئا فإن عطاء الله في الدنيا في مسائل المسائل الدنيا لا يدل على المحبة ولا التمكين ولا المكانة، ولكن الله يبتلي العباد، يبتلي الفقير الضعيف، ويبتلي الغني القوي، ابتلاءات عظيمة تأتي تطرى ليخرج الله على مكنون القلب لأنه يحاسب يحاسب عليه، فنسأل الله رفعا أن يطهر قلوبنا وأن ينظر الله إليها، فيجدها ليس فيها إلا محبة الله رفعا وإلا العمل لدين الله جل في نعم موجود إلى الآن، قال الله تعالى اليوم ببدل ببادلك لتكون من خلفك آية قال الله تعالى مبينا ما حدث لبني إسرائيل بعدما أكرمهم الله للفعلاء وبعدما أهلك عدوهم أمام عينهم هم يمشون في اليابسة ويأتي بخلفهم يعني فرعون بالآية العظيمة عندما أوحى الله إلى موسى أن ندرب ساك البحر فانفرق فكان كل فرق من كالطوض العظيم فهم يسيرون في اليابسة وجاء فرعون يتعقبهم حتى أنه سلتفت وأضرب بعصاه يريد يرتائم البحر قال الله تعالى أترك البحر رهون أترك جعله سكنا نحن نريد أن نستدرجهم فدخل ولما دخل في العمق هو وجنوده جنود هو أطبق الله عليهم الماء حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل وأنا المسلمين لكنه عاين الغيب صار أمامه شهادة فلم يكن ينفعه عند ربه جل في علا ذلك وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على شبنا هنا الأمر الجلل عليكم السلام وبركاته كيف أغبالك حديثي رضي الله عنك الله, الله يبارك فيك كيف يمنا زالكم الله حرصا حديثي وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام اللهم قالوا يعمل سجعلنا إلها كما لهم ألها هنا الجحود بني إسرائيل آية عظيمة أمامهم أمام عيونهم الآن فتح انشق ال انفلق انفلقة كل فرق كذلك كالطود العظيم فانظر كيف هذه النعمة العظيمة بأن الله شرفهم أن يروا أمامهم هلاك عدوهم ليشفي صدورهم ويشفي غليلهم وبعد ذلك عندما عندما أنجأهم الله على بآية عظيمة يمرنا على قوم يشكون بالله فتتطلع نفوسهم إلى ذلك قالوا جعلنا الهنا كما لهم اله يعقفون على اصنام قالوا جعلنا اله لهم كما قال انكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا ما كانوا يعملون بعدما يعني مروا بهم في خليج السويس مروا على قوم العمالقه هم يعبدون الأسلام وهؤلاء يعني قد أمر الله موسى عليه السلام بقتالهم، ويعكفون على الأسلام ويوضعون على عبادتها ويسجدون لها يعبدونها من دون الله جل فعلا فبنو إسرائيل هذا الخطأ الأكبر الذي وقع فيه قالوا جعل لنا استغفوا الله صانما حواسنا نعم كان لهؤلاء كما لهم يعني يدعونهم من دون الله جل وهذه يعني إن دل دل على شدة العتو وأيضا النكران للجميل الحر الحر تطوقه وإنما تحسن إليه قال الله جل, جلّ في علاه أن, أن موسى أنكر قال إن إنكم قوم تجهلون الحر النعيم تطوقه والإحسان يأتي به إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد فقالوا بكل جهل عميق وكل سفة وبكل أيضا جهود لنعائم الله للفعل عليهم قالوا فقال لهم موسى ماذا تريدون إنكم قوم تجهلون أي إنكم حقيقة قوم لكم سفة وعدم عق واتزان وعدم شكر للنعائم بل هذه النعمة العظيمة التي, التي أنعمنا عليكم بها كان واجب عليكم أن تكونوا من أسرع الناس شكرا ومن أسرع الناس طاعة بعد الطاعة شكرا لرب الأباد سبحانه جل فعلا الرحمن الذي قدمنا عليكم بمثل ذلك إنكم قوم تجهلون فاصفهم بالجهل المطلق كيف كيف تطلبون شريكا لله لفعله وأنا ما أرسلت إليكم إلا لتوحيده وما أرسل وما أغلق الله فرعون من معه إلا من أجل توحيده قاديت الكون الكبرى وبعد أن يمن الله عليكم ويمكن لكم ويهلك عدو عدوكم أمام عيونكم شفااا لصدوركم تريدون الشرك بالله لفعله إن هؤلاء متبّرون فيه وباطلوا ما كانوا يعملون يعني هؤلاء الذين يعبدون الأوثان والاصنام هؤلاء هلك وما يفعلونه مدمر يكون مدمرا لهم بأن الله جل فعلا يهدم عليهم أصنامهم وحالهم ودنياهم بأسرها من أجل توحيد سبحانه وجل في أولا أصنامهم لا تملك نفعا ولا ضررا ولا حياة ولا, ولا نشورا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإنها لا تنفع على تضر ولذلك أراد أن يبين ويكشف عنه ماذا الجهل الذي هم فيه وجهل مركب فقال الله تعالى عن موسى أنه قال لقومي أقال أغير الله ابغيكم الها وافضلكم على العالمين ألا تعقلون ألا, ألا تفقهون كيف أفعل ذلك كيف كيف أجركم إلى, إلى ما انهاكم عنه وكيف وأنا وظيفتي الوحيدة أن أجعلكم من أعظم الناس تعبدا لله جل الله وتوحيدا له إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم لا قال موسى موبخا وايضا مقرعا لهم ومحتقرا لعقولهم السفيهة وايضا لنفوسهم الخسيسة فقال أطلب لكم معبولا غير الله ومن يستحق العبادة إلا الله من الذي أحياءكم ومن وأعطاكم ورزقكم من الذي أهلك عدوكم أمام عيونكم من الذي رفع عنكم هذا البلاء العظيم بعدما كان يذبح ابناءكم ويستحي نساءكم ألا تذكرون ألا تعلمون بأن الله على لما من عليكم وقال ثم أرثنا الأرض الذين كانوا يستضعفوا أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي برثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعان وقومه وما كانوا يعرشون ألا ألا أتضيعون ذلك عند ربكم لاصنام أو تشركون بالله من منزل به سلطانة. سلطانا سبحانه وجل في علاه ولذلك قال الله تعالى نعم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبلاءكم واستحيون نساءكم وفي ذلككم بلاء من ربكم عظيم يعني يذكرهم وكما قلنا كلما ذكرت الحر الكريم من عائم الله عليه كلما استحى كلما قال أنا أسير الإحسان يطوق, يطوق من قبل عنقه الظالم لله جل وعلا وإذا أنجيناكم الآري في العون أسمنكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أذكره ألا تذكرون ما ما كان يحدث معكم أما كان يقتل أبناءكم ويستحي نساءكم أما اتخذكم سخرة أم استعبدكم وقد أسئل أساء لكم إساءات بعد الإساءات، فأنجكم الله من هذه من ها من, من من هذه البلايا والرزاولة غطت بكم وعمت عليكم. أما أنجكم الله لل فلا ولا النجاة وأما أما مكّر لكم، أما رفعكم عليهم، فلا تذكروا ذلك، اذكروا نعمة الله عليكم. فإنها نعمة من أنعم النعيم، قد أهلك الله لل هذا الطغيان أرعن الذي قال أنا ربكم الأعلى يزيق نكم أشد العذاب. فجعل الله وعلا شفاء الغليل لأن تنظروا وهو يغرق أمامكم وأن الله جل وعلا قد أنقذكم ألا ألا تتقوا الله شكرا وإحسانا ألا تعلموا بأن الله على عندما مكن لكم كأنه قال لكم ومكنت لكم فأفردوني بالعبادة ما خلقتكم إلا لذلك إكراما لكم وعزا لكنهم ما أرادوا بالعز عزا ولكنهم أرادوا بالذلة أن, يكونوا شركاء أن يتخذوا شركاء لله جل وعلا واندادا ثم ذكر الله تعالى هنا في فصل الخطاب مع مناجاة موسى لربه جل فعلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم مقات ربه أربعين ليلة وقال موسى الأخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وعد الله تعالى موسى لتكذين ونجاته ثلاثين ليلة ثم أكملها بالأربعين وأكملها بعشر ليلة لتكون أو المجموعة إلى أربعين ليلة فتمت المناجات, المناجات له بعد أربعين عيلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم كن خليفة على بني إسرائيل وهو يعلم أنهم قوم بوت وقوم وقوم فيه فيه فيه فيه الجحود والنقران فاستخلف موسى عليه السلام هارون على على بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطور وقال له أصلح أصلح أمرهم وكن معهم لأن تأمرهم بعباده ربهم وكن رقيبا عليهم في ذلك وانت خليفتي على, على, بني, على بني إسرائيل لا تسلك طريق من دعاك إلى غير ما يرد الله للفعله إذا قال إن وجدت الفسد منهم فلا تسيرهم على, على ما يريدون ومع الحكمة من سبب تخير المناجهة إلى تمام الأربعين ومروها أن موسى عليه السلام صام 30 يوما استعدادا لنزول التوراة والمناجات ولما أتم 30 شعر بتغير رائحه فمه فاستاكى فأرحى الله اليه أما علمت يا موسى أن رحى فم الصائم أطيب عندي مريح فأمر 10 أيام فأصبح تمام الأربعين وهذا كله إسرائيليات وليس ليس تمت دليل صحيح على ذلك لكن نحن نقول بأنه هناك حكم كثيرة لأنه كلما ازداد المرء تعبدا لله جل الفعلان وكلما ازداد المرء انكسارا وقربة طاع بعض الطاع لربه جل كل كلما ازداد منزلة وعلى منزلة وأظهر صدق العبودية التي, التي يريدها الله جل وأظهر صدق العبودية التي يريدها الله جل قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا اللهم امين اللهم امين سبحان الله نسأل الله ان من الشاكرين جميعا ونعوذ بالله من الجحود بن الله جل فعلا اللهم جعلنا من الشاكرين وانت ارحم الراحمين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هذه من أدلة العظيمة جدا على جواز رؤية الله الذي فعله وأن الله يرى حتى أنه جواز رؤية في الدنيا إن كان يستعى إنسان بذلك لكن القوى البشرية لا تحتمل القوى البشرية لا تحتمل أما في الأخيرة قد قال الله تعالى فبصرك اليوم حديد, فبصرك اليوم حديد. ف... قال تعالى لما جاء موسى لميقاتنا الذي وقطناه له ووعدناه وبعد تمام الأربعين ونجاه ربه وكلمه وهنا عندما سمع الصوت وما استطاع التحمل أراد الرؤيا أراد الرؤية هكذا ترى عندما, عندما أثر في الصوت وتمتع بصوت الله ذا لفعله أراد رؤية الله فسأله وعلماء يقولون لو كان ممنوعا ولو كان محرما ولو كان ولو كان فيه التعدي لما دعاه موسى ولما أقر الله موسى بدعائه لكنه بين أن قواته البشرية لا تحتمل قواته البشرية لا تحتمل رؤية الله لفعله والمناجم مباشرة يسمع صوت الله لفعله فلذلك قال أرني ذاتك المقدس أريد أن أنظر إليك قال قال قال, قال, قال اللهم اللهم جعلنا من هذا بريك أقدورنا عشية قال رب ارني أنظر إليك طلبها ولما طلبها علمنا أنها جائزة ولكن القول بشريها لا تحتمل لا تستطيع ولذاك الله ما قال له ما قاله يعني أنك أنك لا يمكن أن تراني قال لن تراني ولكن نظر الجبل فعلقه على علق على ممكن لو علقه على مستحيل يقولنا يستحال استحالة رؤية الله لا ده الله رجع له علق على ممكن قال ولكن نظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني انظر الجبل إن استقر مكانه فسوف تران، ورزاق الله تعالى بيع له أنه قوات البشر لا تحتمل لكنه قالا قال لن تراني ولكن ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فتجل ربه الجبل يعني هو قال أنه سأتجل الجبل إن ثبت الجبل مكانه سوف تران إلا أن تزلزل ولا يستطيع أن يتحمل سوف ويشير من بان بأن الله تجلى تجلى الجبل فجعله هذا الجبل جعله كثيبا مهيلا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرى موسى صائقا لما تجلى الله إلى على جبل الطور من رب العزه والجلال فإن فإن جبل تهدد صار كثيبا مهيرا مهيلا قال صارت ترابا وقر موسى مغشيا عليه قال ابن عباس ما تجلى منه سبحانه للجبل من إلى قدر الخنصر وقالوا قالوا صلى الله عليه وسلم جاء مرفوعا أيضا فصار جبل شوف أنوار لله جاء الله الله جعله يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع له عمل الليل قبل النار وعمل النهار قبل قبل الليل قال حجابه النور حجابه النار اذا كلو كش لا احرقت سبحاتي عن انوار وجه الله جل انوار الوجه قال احرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره وبصر الله ينتهي لجميع خلقه سبحانه جل الله أكبر الله أكبر هذا الخير يا أستاذ داليا نعم نعم المسلم اختار الله أن يكون مسلما نحن نجيبك سريعا لأن نعلم أن ورائك من ورائك تستطيعين ان, أن تكون رأسا في الناس بعمل العمل بقول النجو السلام الدال على الخير كفاعلي فكون من أسرع الناس نقلا لهذا الخير الذي تتقنينه وكل سؤال نوقف كل شيء من أجل أن نجيبك عليه لا الله على يكتبنا معك ممن ينقل الخير لكل الغرب عليك مصافك ورحمه الله وبركاته ماذا افعل معك يا سونيا ماذا افعل ماذا كيف أفعل معك كيف أجدد عليك حتى حتى تقدري ما أنت فيه وتعلمي قدر المجالس في وقتها دون دون ان تضيعي منها هذه التوقيتات عمتا احتملي بقى حدتي حريصه جدا لكنك تتاخرين وفي بعض الاوقات تتقاعسين وهذا خائف مثل كلا يعني أن يعبد عليه بن هاريز عليه قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكى وخر موسى صائقا فلما أفاق في الأدب الأدب والإيمان وعلم أن المسألة استحالة أن يستطيع أن يفعل أن يصل إليها قال سبحانك سبحانه فلما قال سبحانك فلما صحى موسى عليه السلام مما غش عليه فيه قال سبحانك ربي تنزيها وتقديسا سبحانك ربي ما استطيع أحد أن يراك يعني اقتبت من الجر على الطلب مع أن الطلب كان جائزا لأنه الله جعل لا يترك لأحد أن يأتي منكر شوف لما قال نوح عليه السلام رب ان ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعذوك أن تكون من الجاهرين فسؤال موسى كان جائزا لذلك قال الله تعالى أنه بين له أنه لا يستطيع فدني قواته البشرية لا تحتمل قال, قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ومع ذلك موسى يتوب إلى الله جلال فعلا من الطلب الجرأة التي يراها جرأة على الطلب قال وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك, وجلالك ربنا فهذا الحق أنه هذا ليس فيه ثمة معارضة بينه وبين الرؤيا لأن الرؤيا ممكنة وقد قال الله تصريحا وجوه يومئذ نعمة لسعيها راضية قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال النبي يعني ترون ربكم كما ترون الشمس في ربع النهار لا دونها سحاب كما ترون القمر لا يتلبث لا دونه سحاب يعني سترون ربكم ما تشبيه تشبيه الرؤى بالمرئ بالمرئ سبحانه سبحانه جل في فحديث الرؤيا متوترة حديث الرؤيا متوترة لكن ننظر هنا إلى إلى آدم موسى وإلى رفق الله بموسى عليه السلام ورفق الله يدل على حظوة موسى عند ربه قالوا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه اثبت الكلام له وهذا رد على هؤلاء المبتدعه الضاله الذين يقولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه كبشر المريسي وغيره يقرؤون و بان نفض بعض بعض قال منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات هو قرأها منهم من كلم الله فقال له بعض اهل السنه والجماعه طيب إذا قلنا ما قلت أنت وتنزلنا معك ماذا ستقول في قولي تعالى فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه ما التمع في الضمير هنا الآن أتعرف أن تتراع في لن تستطيع لذلك ذلك سبيله بوهيت الذي كفر قال ربي أليني أنظر إليك قال لن تراني هنا أيضا دلال على الهمة وعلى أن, أن صاحب الهمة لا يتوقف عند حد لما يعلو يحب أن يصل إلى السقف لا سقف العلوي يصل إلى المنتهى يصل إلى المنتهى فلما سمع الصوت وشنف أذانه بصوت ربه جل وعلا اشتاق شوقا عظيما إلى رؤيته فقال له قال قال ربي ألقني أنظر إليك الحمد لله شفنا قال ربي ألقني أنظر إليك رضي الله عنك صلى الله الله وسلم قال ربي ألقني أنظر إليك قال أن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سلطان شوف هنا شوف كرم الله جل فعلا الله تجلى للجبل نعم بس يقول بقدر الخنصر تجلى للجبل فقط أنوار الله الذي فعلا هدهدت دك الجبل قال, قال, قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك والأول المؤمنين وانظر هنا عندما يخشى المرء أن يكون قد تجرأ في سؤال أو في دعاء أو تعد فيه أن ربه جل شعلا تراه يسارع يسارع في مرضات ربه وبالأدب معه وبالبيان فضل الله عليه سبحانك أنت أنت أنت ملك الملك سبحانك الخير كله بيديك ويقول تقديسا لله وتنزيها لله عن كل نقص وعيب قال سبحانك أقدسك تقديسا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول وأول المؤمنين ولحظة موسى عند ربي جالي فعله وأن موسى لما سأل سأل من هو جائز لكنه لا يستطيع أن يصل إليه من هو جائز لكنه لا يستطيع يستطيع أن يصل إليه طيب هنا يعني أهل البدع والضلالات يلقون شبهة من الشبه أريدوا, أريدوا نعم هذا صحيح أريدوا إجابة عنها قالوا قال الله مرزقنا عزيزة وجهك أعجيك كلمة 4 طيب إن شاء الله أنا أسرع لأنني ورائي ورائي ما ورائي يا أستاذ فريال يعني الهدف بعيد جدا جدا جدا والتباطؤ فيه قاتل قتال ولكني سأتباطئ من أجلك إن شاء الله طيب هنا عندما يقول الله جلال فعلها لن تراني يعني ابن مالك يقول لن تراني لن أهل اللغة يقولون نهل التأبيد كيف الرد عليه في ذلك لن تراني قال لن تراني نريد إجابات عن ذلك قالوا الله تعالى قال لن تراني فهذا نفي على التأبيد إذا لا رؤية لله جلال فعلها فنريد الرد على هذه منكم أنتم هل حقا تزبط في اللغة أن لن للتبيل أم لا؟ <تصفيق> أريد أن أجاوب لكم دقيقة واحدة. <تصفيق> هنا دكتور فايز طبعا وثق في العقيدة فنريد ماذا ماذا أجاب؟ لن تراني اللي جاءت, جاءت الله أكبر الله الله الله الله يرزقنا لذة النظر لهذه الكريم غضوة وعشيه ولن ترى في الدنيا ممتاز لكن هو يقال لن حتى في اللغة لن, لن ليست للتأبيد لن ليست للتأبيد والقرآن شاهد على ذلك لأنه وضع اللغة والله جل فعلا قال الله عن بني إسرائيل عن الموت قال ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم صحيح يعني قال عماليس عن أهل النيران فقال الله عنهم أنهم قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إبعادة هذه في الشرع أثبت أن ليست للتابيد. واستيق من المفسرات يعني لم تراني بقوتك البشرية ستراني بعد ذلك عندما تقوى حواسك على ذلك وعندما أدل المحكمة على أن الله يرى في الآخر قال على الأرائك ينظرون منها ينظرون إلى وجه الله الكريم الإجابات كلها إجابات جميلة جدا إجابات راقية الله يدخل عليكم السلوء كما دخلتم على السلوء بالإجابات هنا يقول الله جلالفعل لنبيه الأمين ولذلك تعلمون كيف نهو الحظ عند الله جل وعلا. فقال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ ما تيدك وكن من الشاكرين أي يقول الله جعلت تأنيسا لموسى عليه السلام لأنه لا رأى أنه قد تجاوز عندما سأل ربه جل وعلا، فكانه قال له أنت ما استطعت أن ترى لضعف حواسك في ذلك فإني قد أعطيتك من النعم ما عليك أن تشكر ربك عليها إني اخترتك واستفيتك على الناس جميعا في زمانك فأنت خير من واطئ الطرابة في زمانهم وخصصتك دونا عن جميع الأنبياء بالكلام لما قال له آدم أنت موسى موسى بني إسرائيل الذي استفاق الله بكلامي وخطى لك التوراة بيده قال نعم أهل البدع عضوات يقولون مثلك يقولون أنه ليس للتأبيد وقلنا أصوات عن لغة والله جل فعلها وأتيتكم بالدليل وابن مالك قال ذلك أنا ليس فقال الله جل فعلها لموسى شرف النبوة لك واصطفيتك على الناس بهذه الرسالة وأيضا كلمتك ولا مكلم أحد الأنبياء يعني إلا بواسطة فقال قال فاشكر ربك على هذه النعائن قال يا موسى إن استفيتك شوف هنا دلالة على الحظ والمكانة إن استفيتك على الناس برسالات وبكلام فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين يعني عليك أن تسعى وأن تأخذ هذه النعم وأن تحسن استقبالها شاكرا لربك ولإحسانه فإن النعم تقيد بالشكر وتحفظ بالشكر وتزداد قال الله تعالى لا إن شكرتم لأزيدا نكم لا إن شكرتم لأزيدا نكم قال الله تعالى وكتبنا له شفنا المينان العظيمة على موسى عليه السلام قال وكتبنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة اللهم قوينا ربنا أمين كم وكم قد قد تبعدنا وقد أساءنا كم وكم قد فرطنا في العمل الدين لا جل في علاه يا فر الله لنا جميعا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء مواعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قال مك خذوا بأحسنها دار دار الفاسقين هذا كتبنا لموسى كل شيء من المواعظ يعني ولذلك أتى في أحكام التوراة قتلوا تردي الأحكام وهناك صحف لموسى أيضا وهذه الصحف تهتم بالمواعظ فأحكام التوراة فيها, فيها إرشادا وفيها تشريعا يصل الناس إلى, إلى استعادة الأبدية السرمدية بجوار رب البرية سبحانه وتعالى ففيها التفصيل لأحكام الحلال والحرام نعم وأيضا أتاه بصحف هذه الصحف فيها الموعز والعذات والعبر لكن انظر انظر ما طاله الله لموسى لتعلم ما يريد الله منك أيها العبد انظر ربك ماذا يريد منك نعم هذا حق والله يعلم الله بالتقصير في حقي وعدم العمل لدينه بحق فالله يغفر لنا يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال قال الله تعالى فخذها بقوة الوصفة الوصفه الآن يبين يبين ما نحن فيه ويبين حالنا قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسق تعال ما يقول بأحسنها يعني هناك حسن وهناك إيش أحسن عشان تعلم ويكون فهمك لذلك كل ما عند الله حسن لكن هناك حسن وهناك أحسن كما في آيات اللاجة الفعلان كلها عظيمة وفيها أعظم كآيات الكرسي قال قال تعالى خذ خذها بقوة بجد واجتهاد وعظيمة واشتهاد ونشاط وأمر بني إسرائيل أن يفعلوا ذلك أن يأخذوها بقوة ويسارون في الخيرات بعد الخيرات والصالحات بعد الصالحات أن يعضوا بنواجز على هذه الطيبات فيأخذوا يأخذ يأخذونها بقوة علما وعملا ورسوخا ويعني مصارعة في في الطيبات. يا رب خيرا هذا من حسن ظنكم الله ما في اللي ما لا يعلمون الصلاة أن يستخدمنا جميعا لمرضاته ولنصر الدينه ورفع لوائه فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الاجودين سبحانه رب العالمين قال الله تعالى سأريكم دار الفاسقين منازل أعداءكم الذين ساموكم سوء العذاب هذا فرعون والزبانية أينهم صاروا اثرا بعد بعد عين صاروا اثرا بعد عين قد, قد, قد, يعني قد دمرهم الله دل فعله ودمر ما كانوا يعيشون وما كانوا يصنعون لكفرهم ولجحودهم ولتكبرهم هم والله جعل شوفنا الآية العظيمة إلى يوم الناس هذا الله جعل فرعون آية لكل من جاء خلفه قال اليوم ننجيك قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك كآية وأن كثير من الناس عن آيتنا لا فجعل الله آية أمام الناس كيف كان هذا الذي تكبر وتجبر وهذا الذي قال ابني لي صرحا حتى اطلع على إله موسى هذا الكذاب الخبيث وقال انا ربكم الأعلى وقال سليم طغ مصر هذه الأنهار تجي من تحته مهد الله له ليهلكه إله كان عظيما فتكون آية مكتوبة في مكتوبة في السماء لجميع الأجيال التي تأتي بعده لتعلم كيف أن نهاية الكبر والظلم والجحود نهاية وخيمة وكما قال العلماء أأعجل العقوبات ورد ثبت عن المختار ثبت عن المختار مثل هذا أن أأعجل العقوبات عقوبات البغي مرتعه وخيم جدا الظلم مرتعه وخيم صلى نحفظ زوجتك ونجعلها خير زوجك وخير معين لك على الطاعة. قال الله تعالى سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آيات لا يؤمن بها إن وجدت الجحود ووجدت النكران ووجدت عدم الإيمان فلا تتعجبن إن إن بحثت وراء ذلك علمت أن كل من لم من لم يقبل هذه الآيات كان في فيه الكبر العظيم لما لما لما رأى الله من قلبه بأنه محل غير قابل لهذه الهداية لهذه النعمة العظيمة رده الله لفعله رده الله وأغلق قلبه فلا فلا فلا إن ولا إن فمن أجل الكبر والجحود الذين تكبرون في الأرض أغلق الله عليهم باب التوفيق والتسديد وعدم قبول الآيات بل ازدادوا عطوا وطغيانا حتى تأتيهم يعني ال البينا عذاب من الله تعالى يعني في, في غفلة من غفلاتهم يأخذهم الله أغل عزيز مقتدر كما فعل بالمتكبرين والمتجبرين كأمسافر عون والن والنمرود ولذلك فإن هنا يسمعون بالآذان يرون بالآذان لكنهم لا يستطيعون القبول ولا يستطيعون أيضا العمل يعني بموجب هذه الآيات العظيمة إيمانا وانقيادا لله تعالى الله عن ذلك بسوء بسوء باطنيهم بخبس نواياهم بخبس الن النية وسوء الطوية فالله تعالى رب البرية يعلم البرايا يعلم الخفاء فهو يعلم السر وأخف فينظر القلب فعلم أنه, أنه ليس محلا قابلا الهداية بحال نحو لأنه عليه الرّان من الكبر والترصّد والتكبر على ربه جل وعلا فلذلك لا يمكن للإنسان أن, أن, أن يستجيب لآيات الله جل وعلا لذلك قلت لابد لكل إنسان إذا وجد آية عظيمة في السماء أو في الأرض فلم يهتز لها فلا بد أن يراجع قلبه سريعا سريعا وإلا سيتصلب هذا القلب ويكون جاحدا بعد ذلك وإن مرأته عند عند عند مواطن الأمثال في القرآن لا يفهمها فليعلم أن غلظ القلب منعه من العلم وأيضا إن كان لا يتدبر كتاب الله جل ولا تفهم معناه ولا يجيب ما فيه فهذا مؤشر, مؤشر في, في, في عظم الخطر بان القلب ليس محلا ليقبل الهدايا ولا يتدبر ايات الله في لا وانظر لما صرفهم عن فهم الايات ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق و يروا كل ايه لا يؤمنون بها يتكبرون لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا قال ذلك بأنهم كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافلين أي إن يروا سبيلا وطريقة الهدى والرشاد والهداية لا يسلكونه، ما يريدونهم أما ثمود فهذا فاستحبوا العمى على الهدى يا ديكم الله صحبه لكم وإن طريق الضلال والغواية والفساد اختاروه لأنفسهم مسلكا لموافقة الهوى والذات والشهوات وأيضاً موافقة الباطل الذي يتبنوه ذلك شو الله على يعلل لما أنهم لم يسلكوا طريق الهواية الهداية ولكنهم سلكوا طريق الغواية ذلك شوف التعليل هنا ذلك بأنهم الباء السبب. السبب تعليله الآن ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذالك عن عندين الله تلف على ودياتي بسبب أنهم كذبوا بآيات الله فلم يؤمنوا بها ولم يلتزموا بأحكامها وغفلوا عن هذه الآيات التي بها استعدا حيث لا يتعذون بها ولا يعتبرون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي الذين كذبوا بالقرآن كذبوا بلقاء الرحمن سبحانه وتعالى أنهم لم يؤمنوا بوعد الله ولم يؤمنوا بآيات الله عندما أتتهم هؤلاء الأشقياء الذين, الذين يعني بطلت أعمالهم ويأتونهم القيامة عندما دين ملكة يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا لا ترى لهم في في الآخرة مكانة ولا يحشرون على السوية فإن كالذر يقرعون ويوبخون ويهنون أي, أي ما إهانة ثم يزجون بعد ذلك وتسقطون في نار الجهنم نعوذ بالله من الخزلام والله هنا يبيننا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وهذا رد على الجبرية وأنهم بفعالهم استحقوا النار كما قال تعالى وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون وبقوله جل فعلا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد نقف عند هذه الآيان صلى الله عليه وسلم أن ينفع بذلك الأمة جمعاء الفاذ المستمطة كل محل غير قابل للهداية فإن الله جل فعلا يجعل الران يعلو على قلبي فلا فلا يسمع سمع إجابة ولا يرى رؤيا بصيرة فإن الله يظلم قلبه ولا هداية له بعد إظلام القلب وهذا كما قلنا لكبره ولمعارضة فيه لآية الله جل في أولا يصرفه الله عن التوفيق جواز رؤية الله جل في في الدنيا نعم في الدنيا لكن الحواس البشرية لا تستطيع لذلك نؤكد بأن النبي لم يرى ربه في الدنيا راه ب... بعين قلبه نعم لكن بعين الباصرة لا الصبر مفتاح الفرج كما يقولون مع الصبر النصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال على تعالى إن العقبة للمتقين صبروا على إذاء فرعون وتكبر هو الآخر فأهلكه الله إهلاكا عظيما واجعله آية للناس إن الله يبتل العباد ليهلكهم ولكن ليردهم إليه ردا جميلة فمن اعتبر فقد نجا ومن تكبر فقد هلك رأي الله عنكم أحسن الله عليك ونسأل الله أن ينفع بك الناس رأي الله عنك نور القرآن رأي الله عنكم جزاكم الله خير حفظك رب يا شريف نسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر الرحمة على المرء أن يتفقه في فعال الله له فإن الله إن ابتلاه ابتلاه ليرفعه وليطاهره فيحصن استقبال بلاء الله جل فعلا إن الله إذا حب قام من ابتله فهو رضي فلاه رضم السخط نعم رؤية الله في المنام جائزة رؤية الله في المنام جائزة يعني يمكن أي نعم يمكن رؤية الله في المنام وهذا قاله أحمد بن حنبل وقاله جعفر أبو جعفر الباقر وطبعا قاله أحمد وقاله كثير من علمائنا أنه يجوز رؤية الله لفعلها في المنام لأن النبي قال رأيت ربي في أحسن سورة ولاصل في التشريع التعميم نعم ما لا يدل الدلياة خصوصية رأيت ربي في أحسن سورة قال تدري فيما يختص المال يا محمد قال لا أعلم فقال وجدت يده عاده على صدري فوجدت ورد أناميله أخت مريضة فشكلوا ليس لديها مال للعلاج وزوجها لا يريد علاجها هل ان أن تأخذ الصدقة نعم لها أن تأخذ الصدقة بل وتأخذ من الذكاء أيضا يا الله سعى لكم وسبح الله خير هل يجوز أن في المسجد معين ما أنه قد يلحق الدار من الجهات الأمنية لا لا لا ترح نفسك لا ت... لا الضرر لن يكون ضررا عليك وحدك على غيرك أيضا أنت أجرت خيرا أجرت خيرا أنت أجرت خيرا بنياتك ونية المهم خير من عمله إنما عمل بنياتنا ما نقول من ما نوى هناك أم شخصي آخر يلب أخ هل من الممكن تفضل خذ الهاتف وأكون خادمك ليس فيها ثمت شيء هل يجوز للزوجة أن تقرأ قرآن مع زوجها وهي حاضد لا ليس لا لا أن تسمع له بقراءته ولا أن تتدبره وتقرأه بعينها لكن لا تقرأ بعد الفجر مباشرة أنا لازم أجلس على الأقل نصف ساعة لأصلي الفجر الصلاة أنا بصلي الفجر بعد بعد بعد الأذان بنصف ساعة فكيف أكون مباشرة أنا أنا أحتاط في الصلاة فأوصليها بعد نصف ساعة بدراءك دكتوران دحص اللّه عليك. وأنا ما أفقه فقل استغاف لا ينتظر لا ينتو التمكين واسقط من أول آه رب يستع رب رب يرد عليك على هذه النصيحة الغالية الشريف. اللهم لنا يا رب العالمين. صلاة البقرة كاملة صلاة علي عمامه كاملة. صلاة البقرة على ملان كانت في دبي كاملة والجزاك الله خير، حسنا عليكم. كان بين السادات قال بشيء أن تنظر لأول جلالة الكريم. ما هنا في الآخرة قال فبص وقل يوم حديد. هنا هنا هناك قرائن كل على قدر إيمانه قد يأتي قبل قدر الجلالة لما جاء قال أنا أنا ربك أسقط أسقط عنك التكاليف قال أخس عدو الله قالوا كيف عرفت أنا ليس بربك وهذه مستقر عندهم أنهم يمكن أن ربه قال, قال لي اسقطت عنك التكاليف وقال لنبيه واعود ربك حتى يتيك اليقين رجل خرج زكاة ملأ ترود وما كان أنه يجب فجمالا ماذا يفعل عليه أن يعيد, يعيد خرجها مرة ثانية وتكون الأخرى صدقات رقونة سلف ارشدتني أرشدتك أرد الله عنك حبيبي أحسن الله عليك وأنا اشتقت إلى رؤياكم الطيبة الشيخ أحمد صالح هذا باركة من بركات الزمان دكتور تامر أرجوك ألقي السلام على فضيل الشيخ أحمد صالح قل له اشتاق جدا ليقبل يدك ولا بين تحت قدمك قل له قل له يعني دائما الشيخ أحمد صالح الأسترفيه عندما كان استضافني وتكلم تكلم الأب تذكر قلت أصدر الكلام أن كل مر أن كل له حظ النصيب من اسمه أحمد صالح فانظر كيف الحظ الأسماء والنصيب الأعلى والأرقى لفضل الشيخ شيخنا الكريم القى عليه السلام دكتور تامر قل له اشتقنا جدا لتقبيل يده رضي الله عنك وعنه طيب هيكون السلف ممكن دفع ذلك في مكة الآن يصلون ولكن متباعدين بمسافة كبيرة نعم صلاتهم صحيحة يعني نظم الصلاة, الصلاة, الصلاة قد يختلف صلاة الخوف ويختلف هنا الآن يجوز, يجوز أن يفعلوا ذلك ما في أي شيء وهي أخذر السبب ليس في شي شيء حاضر الشريف حاضر إن شاء الله طيب أنا أستأذلكم في المال الذي لم نتعب عليه مثلا في هذا هاجه يتقل لنا راتبنا ونحن في البيت هل هو حلال نعم حلال قدر الله فعله وذاك فضل اتي ما شاء وعليكم بالشكر ايضا تسريع بالشكر يا لربك لا لا لا اسم قرارنا بحال الاحوال نعم الاسترصار مع, مع, مع الرياء يحبط العمل لكن دفعه يزيد في الاجر منار يكون السلف عندك ارشداتك فاذهبي انا الله الله اكبر الله اكبر رضي راج... الله عنكم واحسن الله اليكم ما شاء الله ولا بالله اهل دبي في عيوني وفي قلبي انتم انتم الناس الذين عشرناهم في دبي دبي بأسرها بأهلها بناسها يعلم الله أنهم لهم في القلب مكان يعلم الله بها وأنتم خير الناس خير من عشرت خير الناس و يو... هؤلاء القوم في دول خير العرب ومن خيرهم نسأل الله جدا أن يحفظكم ويحفظ بكم ونسأل الله أن يسل لكم أمركم ويحفظ بلادكم ونسأل الله جدا أن يجعل المحبة بيننا على على إخلاص وصدق لله وفي الله وبالله اللهم أمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا حبيبي ألقي السلام على الجميع نفع الله بكم الامه الإسلامية نراكم على الخير بعد الفجر إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا محمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته